قدرا قدرا ولو الف مبروك يا اغلى ناس ومراس الشالك تاج شلت انت ناس قدرا من هالكير يا للمحمد هاج لك سلاح ابن يمنك توج بالحرب فخر زعامه كتب على قلب وقفت السنه بالحرب اتبع على قرب ووقف بس اللي تمنى ما نلقى مثل شلون بيه شوف وين نقع عايش بطيه ولو مبروك يا اغلى ناس ومور هالشالك جاد شلت انت راسي وصلت للحرب بوركالب بن اللي تامه تعيش عفت الكراسي بن اللي تامه تعيش والله الداره ما قاعد بد ايتام الداره ضيعه تلقى قاعد بنص الفقار الداره ما قاعد بد ايتام الداره ضيعه تلقى قاعد بنص الفقار مال القمت لشلال وفايم لكون على اشتياقنا من حضاره جبلي جبل التعتوي عين الحجاد يومك تيت قال المحمد هات بنفس العالم من اكتب جل قائد محلك كل حرب فخر زعامه كتب على قبره وكتب سن الجامع عاج محلك بالحرب قبر زعامه كتب على قبره وكتب سن الجامع على القمت شلون بيه وفيملك عايش نطير قد مو بخه الفقار كفاك يا وانا لشت السيف والكف بشم انت اللي عايل بيك تناسهم رد قلب والله رد اسمك تعذب التمر سكت على روحي يا بل سمي غزل مثل لعج روحي اسمك تعذب التمر سكت على روحي يا بل سمي غزل همس لعج روحي مالج مثله شلون بيك هو فايم كان وعايش فقير بالتاج ويتعاين الحجاج يوم الغدي يوم الغد محمد عرقلس العلب يمنك توج الاوجل ابي قائد محلك بالحرب فخر الزعامه كاتب على قلبه وقف بس للجامع قائد محلك بالاعلياء اعلياء اعلياء لك علب وقف بس للجامع الگمتنا شلون بيه قول فايمنك من اغيب عليك مجروح تطول جمعت قصيده نباك من عيدها مطلع يمك واحس ما طلع يماك مشتاق ما ارجع عيدك طف للعين شظين هالشبا عيدك طف للعين شظين هالشبا اتمنى صير ان دمعه بطريقك بنت مرت بلطف اصبح صديقه اتمنى صير ان دمعه بطريقك يتمرت حاجني بلطف واصبح صديق مال قامت لا شلون بي تفوفه يا ملي كانو عايش يوم الغدي يا هل محمد هاك لسعن بي منادك محلك بالحرب فخر الزعامه كتب على قلب وقفت قائد محلك بالحرب محزامه حرابه على قلب وقفت الگمتنا شلون بيته فويه منگ عيش بطي اضرب من تعلو قيس يا الغالي حبي حبك وفالعباس مسكي يا ما جمالت بالشوق يشادلنا ابوي بطلم شفتك نور غافع للدار بطلم شفتك تكنو سافر لد والله هو انت نعمه يفتحني صد جمالك وتكذب خدود الارض رقصت خيالي هو انت نعمه يفتحني صد جمالك وتكذب يا <تصفيق> <ربنا تصفيق> <ربنا تصفيق> كتب على قلب واقف تستني الجامع محلك بالحرب فخر الزعامه كتب على قلب واقف تستني الجامع مالنا القمت شلون بي فو فا عايش بطير التوزيع والهندسه الصوتيه ابو معمل الخادم وا على الخادم ادعى الرادود الحسيني ابو مؤمل الخادم الكلمات الى الشاعر الحسيني رعد الدراجي الاشراف العام رسام الجريزي الاخراج الصوري حيدر اللم علما ان حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى مؤسسه ابو عماد الاسلاميه ومؤسسه الفرقان الاسلاميه <تصفيق>